Thank you. وسبحان الله مكرة واصيلا وصل الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسريما كثيرا শুভানি বুক Oh, my God. وسبحان الله بكرة واصيلا وصل الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا amount of what وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة واصيلا وصل الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا Allah d yeah. الحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا وصل الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا খবর الله আখবর লাং আখবর অং আখবর আর كبر الله أكبر ولله اكبر ولل تسليما كثيرا الله هو اصيلا وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا الله اكبر وليل الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر وليل الحمد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 হমদুলিল্লাহি বকরচনা সিদিন মোহাম্মদি তসলিম الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم উন্ন আকবর উন্ন আকবর লাখর অন্য আকবর আল ইহ্ন আকবর উন্ন الحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا وصل الله على سيدنا محمد وعلى the الحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة واصيلا وصلى الله على سيدنا محمد وعلى وسلم تسليما كثيرا শ্রীমানীতি سلم تسليماً كثيراً الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد اللهم لك الحمد يا ربنا لك الحمد والشكر والعرفان حمدا يليق بجلال وجهك وعظيم سلطانك على ما أنعمت به علينا من إتمام شهر رمضان المبارك أيها الأخوة في الله أينما كنتم في كل مكان أخوة الإيمان يا من تتابعون هذا النقل الحي المباشر من رحاب بيت الله الحرام في مكة المكرمة في هذا اليوم يوم عيد الفطر المبارك عيد الإسلام والمسلمين يا من تهف قلوبكم لمعانقة ثرى هذه الرحاب الطاهرة وتعيشون معنا بأفئدتكم وأرواحكم وقلوبكم في هذا النقل المباشر نحييكم أيها الإخوة في الله تحية من الله طيبة مباركة من أطهر بقعة وأقدس مكان ونحن نعيش معكم في هذه اللحظات الإيمانية وفي هذه الأجواء أجواء العيد في مكة المكرمة ومع هذه التكبيرات التي تطلقها حناجر المؤذنين هنا في بيت الله الحرام لتعكس شيئا من طابع العيد السعيد